يا قلبي لا لا تحب بعد لا تسهر وتشتاك فجر وراك فراق يا قلبي فتوى دفتهم الفرقة ما Minden kicsi, minden kicsi, minden kicsi, minden kicsi, minden Egyével is egyével is, nem ill a legjobb, de ماريد حل المورزن وجع على النسائي كافي تعب هواي عشرت حتى للوفا وهم ما وفوا جبت العمر ضيم وقهر يا ويلك الهموم والبخت شبع نوم من شفت العشق ينتهب شربط ما قلبي مثل راسي قلبي مثل راسي قلبي مثل راسي مو النفسي لجل واحد مقضيها مقضيها